إنما يؤمنون باياتنا الذين الى نذكر بها الذين اذا ذكروا بها خرسوا سجدوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم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 وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ بِالْآيَاتِ وَبَيِّنَاتٍ لِّيُوقِنُوا بِالْحَقِّ وَمَا يَكْفُرُونَ إِلَّا فَمَن كانَ مُؤْمِنًا كَمَن كانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى لَمَّا